بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر جمادى الثانية من العام الثلاثين بعد الأربعمائة والألف لإجرة في درسنا التاسع والعشرين من شرح كتاب الاعتصام قال رحمه الله وتقرير السؤال أي قال في البدعة مثلا إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه إذ هو في معنى الجائز فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والسكوت من الشارع لا يكتظم خالفة ولا موافقة ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه هذه وجهة نظر من يحسنون البدعة وقد كان الأمر فيما سكت عن الشارع الكلام لازم موصول لكن الدرس الماضي لذلك أؤكد وخاصة على الإخوة اللي تبرم معنا على الموقع لا يفهم هذا الكلام إلا بالاستماع للدرس الماضي لذلك لا أخل أحد أن يأخذ كلامي ويبتره ثم يقول قال فلان كلام الشاطبي هنا موصول بدرسنا في الأسبوع الماضي درس رقم 28 درس رقم 28 فيما سكت عنه الشارع الآن أكمل الشاطبي رحمه الله كلام من يستدلون على أن ما سكت عنه الشارع ما المانع أن نفعله لأن ما ورد فيه لا نهي ولا كراها سيجاوب على هذا وينقضه رحمه الله فيقول وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه فهم كانوا أحق بإدراكه والصدق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصالح فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذا الإخداث مصلحة أو لا والثاني لا يقول به أحد والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريع أو لا ولا يمكن أن تكون آكد مع كون المحدثة زيادة لأنها زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ورفع الحرج على الأمة وذلك في تكليف العبادات لأن العادات أمر آخر كما سيأتي وقد مر منه فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها وعند ذلك يصير هذا الإخداف عبثا أو استدراكا على الشارع لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذه الإحداث فالإحداث إذن عبث إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين مع فرض التزام الحمل بما عمل به الأولون بما عمل به الأولون من ترك زيادة. وإن لم تحصل الأولين وحصلت للآخرين فقد صارت هذه الزيادة شريعا بعد الشارع يسبب للآخرين ما فات للأولين فلم يقمل الدير إذن دونها وما عاد الله من هذا المآخرين انتبهوا ما يقول رد الشيخ رحمه الله على هذا الكلام إن ما ترك عنه وما سكت عنه الشارع لا يجوز أن نحدث فيه باسم أن هذا الزيادة لأن هذا استدرق على الشارع، وإن نظر آخر إلى هذا الكلام فقال طيب ربما كانت هناك مصلحة فرنظر هل المصلحة ألا المزعومة الآن لم تكن داعيها موجودا في زمن التشريع وقته صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال كانت موجودة نقول إذا يسعك ما وسع الأولين وإلا لم تكون موجودة. فيلزم من تحسينك لهذه المصلحة اشتدراكم على الشارع وإنك أتيت بأمر لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته إذن الأمر كما قال لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت من غير هذا الإحداث فالإحداث إذن عبث إذن لا يحصل الأولين دون الآخرين هذه أيها الأحبة هي الخجة التي يتحجج بها محدث البدع يقولون ان الشارع سكت عن اشياء فلماذا تبنعون عنها نقول لا ما سكت عنه الشارع وكان تدينا لا يجوز لأحد ان يأتي بامر يزعم فيه التدين لانه يترتب عليه استقراك على الشارع وتخطئة لمن سبق وأن الأولين أدركوا شيء من الدين لم يدركه الأولون بل ويعتبر الدين ناقص وهذا يناقض قول الله تبارك وتعالى اليوم أكبرت لكم دينكم ونرجع إلى كلمة الإمام مالك اللي مرت معنا كما تعلمون لما قال فما لم يكن يومئذ يقصد على عهد صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا إذن هذه الحجة التي يتحجج بها محسر البداع وإنه مدى ما فيه لا نهل ولا تحرم ولا كرر لماذا تبنعون أنه نقول لا الأصل الذي بنينا عليه عبادتنا أن الأصل في العبادات المنع حتى يقول الشارع افعل أو لا تفعل أما الأصل في المعاملات فالأصل عباحة حتى يقول الشرع لا تأكل الربا لا تغش أقيك لا كذا لا كذا هذه القضية أيها الأحبة ينبغي أن يتفطل لها وسيأتي الآن معنا ما ذكرناه في ما يتعلق بأيضا مسألة التبرك وسيأتي الآن إن شاء الله قال وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجمعا منهم على تركه وهذا كلام ثمين جدا أمر ما سبق إليه الأخيار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه وأصحاب القرون المفضلة ما سبكوك إليه ولا تدير به تأتي أنت وتزعم أن أحداثك لهذه البدعة أنه خير ممن سبق هل أنت قمت كما يقول المتأخرون نصفون بالكسل وعدم القيام بالواجبات على الوجه المطلوب أنت ما قمت بالوجه المطلوب في الأوامر والنواهي بعد تأتي الآن استدرك كأنك قد أتيت بما لم يأتي به الأوائل قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين يعني سجود الشكر له مالك قلنا أن الإمام مالك لا يرى إيش السجود الشكر يقول ليش ما يراه دين ملك رحمه فرضا ولا نفلا إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أجمل المسلمون على اختيار فعله والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه قال واستدلاله على أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا مسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح من اللي من قال هذا الكلام إن استدل الماء إبرو رشد إذا الإمام مال الإمام إبرو رشد رحمه الله يصوب الإمام مالك فيما ذهب إليه من عدم شرعية سجود الشكر طيب إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل سريعة من شرايع الدين وقد أمروا بالتبليغ قال وهذا أصل من الأصول وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر لأنه لو أنزلنا ترك نقل لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالس... آه... كالسنة القائمة في لا زكاة فيها فكذلك ننزل ترك نقل السجود على النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في لا زكاة فيها ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث أنها بدعة لا توجيه أنها بدعة على الأطلاق وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها اليه دل على ان التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها وهو اصل صحيح ليش اشكال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي وسيلته يذوق وهو اصل صحيح اذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لان التزام الدعاء باثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مستحسنا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله إذن هو استطرد هذا الاستطراد الطويل وجاه في عرض كلام قضية سجد الشكر لكن الأصل كله أنه كان يناقش من من يرون الدعاء الجماعي عقب الصلوات المفروضات في المساجد الجماعات وقد علل المنكر هذا الموضع بعلم تقتضي المشروعية وبنى على فرض إن أنه لم يأتي ما يخالفه أن الأصل جواز في كل مسكت عن شوف اللي هو كل الشيخ الذي يبرر تلك البدعة جعل الأدلة تشهد لما سكت عنه ونسي أن الأصل أن ما سكت عنه الشارع يجب إيش عدم إحداثه صحيح فيه لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه من كان خير منا ومن قبلنا اما ان الاصر الجواز مثل ما يقول الشيخ هذا المبرر للبدعة قال الشاطبي فيمنع اذا كلامه ايش كلام هذا المفتي او الشيخ ممنوع لان طائفة من العلماء يذهبون الى ان الاشياء قبل وجود الشرع على المنع دور الاباحة فما الدليل على ما قال من الجواز وان سلمنا له ما قال فهل هو على الاطلاق ام لا أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات بل من العبادات ولا يصح أن يقال في فيه تعبد إنه مختلف في إنه مختلف فيه على قولين هل هو على المنع أم هو على الإباحة بل هو أبداً على المنع ليه لأن الأصل في العبادات التوقيف والمنع لأن التعبديات إنما وضعها إنما وضعها للشارع العبادات يا أخوان وضعها وتكيفها وهيئتها وصفتها ومقدارها كل هذا لمن؟ للشارع ما هو مبنى أنه يحط من عنده ويزيد وينقص لا هذه أمور كلها تكفل بها الشارع فلا يقال في صلاة سادسة مثلا إنها على الإباحة فللمكلف وضعها على أحد القولين ليتعبد بها لله لأنه باطل بإطلاق وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشعر ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك لأن عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك في كلامه. وأيضا فما يعلل به لا يصح التعليل به يعني أنت هذا الشيخ اللي بررت لتلك البدعة وهي الدعاء الجماعي ما عللت به لا يصح أن يكون تعليلا إذن هو لوأ الأعناق الأدلة ووجه الكلام بهوى. لكن لاحظ كيف ريحية وسعة أفق الشاطئ رحمه الله طول وهو يستقصي تعليلاته وأدلةه وينقضها واحدا واحدا سواء الأدلة أو التعليلات قال وأيضا فما يعلل به لا يصح التعليل به وقد أتى الراد بأوجه منها أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بأثار الصلوات مطلوب وما قال يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا منا ومن من الذي كان هذه السنة يقول حتى أنت لن تزعم أنت الآن تريد أن تعلم علشان ترقق وعلشان يظهر قائل لكنها ليست سنة فعلها نبي رسول الله عليه وسلم أنت لن... لم تزعم أن النبي فعلها أنت تقول إن ما دام سكت علىها إذن نرقق قلوب الناس وندعي ويسير و... الدعاء الجماعي لكنك لا نحن ولا أنت سيزعم أحد منا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو أقر من فعل لو فعلت في عهده صلى الله عليه وسلم قال فانقلب إذن وجه التشريع وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى بالإظهار ولما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك يعني العلة أو الذي تتحجج به أن نرقق قلوب الناس ونجمعهم على هذا الدعاء المقتضي لهذا أيضا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موجود موجود ومع هذا لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم دل على أن الترك هو الذي يصار إليه لا معدث به هذه البدعة التي تروي أعلان النصوص لتبريرها بهذه الحجج الوحي والثاني أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى الإجابة وهذه العلة كانت موجودة في زمان صلى الله عليه وسلم هذه العلة اللي انبرر بها الشيخ يقول أن أمحن إذا جمعناهم وقالوا كلهم آمين هذا أدعى إلى الإجابة كان طيب هذا كلام ما كان موجود في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كلام صحيح وأوله ووومن الذي يدعو من الذي آمن في الزمن الأول؟ كان سيدنا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من الصحابة ومع هذا ما فالمكتفي كان موجود اللي تزعم أنه الآن يكتفي هذه الفعل كان موجودا ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه على كانت موجودة في زمن عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكون أحد أسرع إجابة لدعائه منه. إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال بخلاف غيره وينعظ ما قدره في الدين فلا يبلغ رتبته فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم وأيضا فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى يا الله ما أرواها اجتماع يكون فيه جاب الدعوة عند المتأخرين يبي يكون هذا أفرق من الاجتماع في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الداعي واللي يقولون آمين الصحابة من من يقبل عقل أن أن, أن أن هذا سيكون هذا قال فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا بالتربه لهذه المنقبة أولا والثالث قصد التعليم للدعاء أيضا هذه من تعليلاته يكون نبغى نعلم الناس قال قصد التعليل من الدعاء ليأخذوا من دعاه ما يدعون به لأنفسهم لألا يدعوا ببالا يجوز عقرا وشرعا قال الشاطري وهذا التعليل لا ينهض هذا التعليل يعني ليس في أي خجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش المعلم الأول صلى الله عليه وسلم ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها وقد كان من العرب من يجهل القدر الربوبية فيقول رب العباد ما لنا وما لك انزل علينا الغيث لا عبالك شوفوا العالبون هذا سؤادة منهم مع الله وقال الآخر هم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي وقال الآخر أبني ليتي لا أخبكم وجد الإله بكم كما أجدوا وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم وكانوا قريب عهد بجاهلية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزه كما يليق بجلاله فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في أثار الصلوات فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في أثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يغنيهم عن التعلم إذا صلوا معه بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه أثر الصلاة حين بدله ذلك ولم يلتفت ذاك إلى النظر للجماعة وهو كان أول الخلق بذلك صلى الله عليه وسلم اذا التعليم ما صدقت أيها الشيخ في تعليمك فلقد علمنا صلى الله عليه وسلم كل خير ودلنا على كل هدى ومجالس تعليمه صلى الله عليه وسلم منشورة ومشهورة في كتب سيرته العترة صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نأكل وماذا نأكل عند الأكل وعند الشرب وعند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند لبس الجديد وعند رؤية ما نكره ورؤية ما نحب ودخول السوق وغير ذلك من الأدعية افتح رياض الصالحين وشوف كم من الأدعية وكم من التي لا يمكن لمسلم أن يأتي على العلم بها كلها. قال والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى من اللي قال هذا الشيخ نفسه وهو مأمور به قال الشاطبي وهذا الاحتجاج ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه قول الله تبارك وتعالي وتعاون على البر والتقوى وكذلك فعل ولو كان الاجتماع للدعاء أثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول سابقا إليه صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث فدل على أنه ليس على ذلك الوجه ببر ولا تقوى إذا انقلب احتجاجه عليه فعلك ليس ببر ولا تقوى والخامس أن عامة الناس لعم لهم باللسان العربي فربما لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة أيضا هذا من حجج مبرر البدعة وحكى عن الأصنع في ذلك حكاية شعرية لا فقهية وهذا الاحتجاج إلى اللعب أقرب منه إلى الجد هذا الرجل مناسب فعلا مثل من هذا البطالين ما ينفع معه لماذا هذا الكلام قال كلامك هنا هو أقرب إلى اللعب منه إلى الجد وأقرب ما فيه أن أحد من العلماء لا يشترط في الدعاء <تصفيق> أن يلحن كما يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من الشروط وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء وإن كان الإمام أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه فإن كان الدعاء مستحبا في القراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك فإن كان تعليم الدعاء يأثر الصلاة مطلوبا فتعليم فقه الصلاة آكد فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف أثار الصلوات فإن كان بموجبه في الحزب المتعارف فهذه القاعدة تجتث أصلاً لأن السلف الصالح كانوا أحق بالصدق إلى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد ولذلك قال مالك ابن أنس فيها أثر الناس اليوم كانوا أرغب في الخير مما مضى شوف السؤال شوف السؤال اللي من من فقيه فعلا أثر الناس اليوم كانوا أرغب في الخير مما مضى أي إنسان بيطرح عليه السؤال سؤال في عاد هذا الشيخ اللي يبرر البدعة ولا في عهدنا اليوم ولا في غير اليوم أترى الناس اليوم يعني أرغبوا في الخير من السلف الصالح لا والذي لا إله غيره ما أجر على هذا إلا هو كافر قال وهو إشارة إلى الأصل المذكور وهو أن المعنى المكتظير الإخداف وهو الرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه فدل أنه لا يفعل خطحت هذا الكلام و ما ذكر من عذاب الدعاء فكله مما لا يتعين له اثر, اثر الصلاة بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا اثر الصلاة يعني ادعيت الصلاة كل ما فيها علمنا ايها نبينا صلى الله عليه وسلم هل ورد منها ان قال ادعوا دعاء جماعيا بعد الصلاة و وعلمنا ان من قال دبر الصلاة سبحان الله الثلاثن وثلاثين والحمد لله انكبر أربعن وثلاثين غفرت خطائق وغيرها من الأدعية هل كان ادعو بهذا جماعيا ويدعو بكم الإمام مؤمن لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم قال بجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جملة كافية ولم يعلم منها شيئا إثر الصلاة ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة أو ليستغنوا بدعاء عن تعليم ذلك ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذكر كبير في ذلك كبير شيء وينحصل فلمن كان قريبا منه دون من بعد فصل ثم استدل المستنصر بالقياس فقال وإن صح أن السلف لم يعملوا به ها ها بدأ في تنقضة قال وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير ثم قال بعده قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدث من الفتور هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وادي وكلام ناصر البدع في هذه أخر كلام عمر بن عبد العزيز لو تبق يحدث للناس من الأقضية سماها يا شخوان أحكام بمقدار ما يحدث لهم من الفجور. ولم يكن كلام عمر بن عبد العزيز في في العبادات آباداً. عمر بن عبد العزيز يتكلم عن الأقضية. يعني الآن مثلاً من الأقضية اللي يصير لها الآن شرب الدخان والمخدرات كانت موجودة في العصور السابقة ما تترك بدون حكم شرعي. ولا واجب العلماء أن يبينوا العلة فيها والعلة فيما سبقها فيلحق الفرع بالعصل لجامع العلة المشتركة بينهما إذا حدث ما يحدث من أقضية يحدث له حكم من المجتهدين العلماء العاملين الربانيين بشرع الله فيصدرون فيها أحكاما ويصدرون فيها أقضية فكلام عمر في الأحكام والأقضية وليس في العبادات والأدعية هذا مشرق وهذا مغرب ولهذا بعد كلمة عمر قال فكذلك تحدث لهم هذا كلام كلام ناصر البدعف قال فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحذر من الفدور ممسح هذا الكلام أي رغبة في الخير قد سبق للسلف إليها رضي الله عنه قال وهذا الاستدلال غير جار على الأصولة استدلالك غير جارد عن الأصل. أما أولاً، فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية، فكذلك من بعد فساد رعتبار. وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح. إذ من الناس منطعن فيه أيه منطع في أي شيء؟ هو عمر. ومن شرق الأصل المقيسي عليه أن يثبت النقل فيه من طريق مرضي وهذا ليس كذلك وأما ذالذا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل الإجماع وهذا ليس عن واحد منهما يعني لا هو نص ولا هو نجمع طيب وأما رابعا فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع يعني يقول أنت كأنك تبت أنحى نحو المصالح المرسلة مصالح المرسلة يا عند من قال بها إنما هي في أمور الأحكام والأقضية والنوازل يعني في الأبور الفقهية وليس في أمور العبادات أم أمور العبادات ختمت بموت نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يزاد فيها ولا ينقص لا هيئة ولا صفة ولا كمية ولا مقدار ولا زمان ولا مكان. وإلا على رأي هذا نأتي مثل واحد أذكر في سنين خلت قبل عقدين أو من الزمن إنسان ممن بعث إلى دراسة في الغرب فلما رجع هنا وسمع مشاكل الناس في الحج والزحام قال طيب يا جماعة حط الحج مرتين في السنة وخلصوا المشكلة حطو مرتين في السنة. تتصور يصل الجهل الفاضح إلى أن يحسب المثل أن في الإمكاني عند نقص من الحج يلا حطو على دفعتين وقرص التشر ناس يحجون وانت هنا هذا من الجهل الفاضح الذي يضحك منه حتى الأطفال واليعني فعلا جهل فاضح أمور توقيفية أمور حج أمور صلاة أمور عبادات أمور أدعية أمور قربة كلها ثبتت عن ابن صلى لا يزاد فيها ولا ينقص قال وقوله إن السلف عمل بما لم يعمل به من قبلهم حاشا لله أن يكون ممن يدخل تحت هذه الترجمة فتحت هذا الكلام يعني كلامك ثرية كلامك أيها الشيخ ثرية حاشا لله أن يقول مما يدخل تحت هذا الكلام أو هذه الترجمة والله ما صدقت السلف يعملون بما لم يعمل به من قبلهم كذب من قال هذا كائن من كذب هذا الشيخ أو غيره وقوله مما هو خير أما بالنسبة للسلف فما عمل به خير وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوى لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع وأما العقل فبمعزل عن ذلك فليثبت أولا أن الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضيه فمما تقدم وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن أحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه. في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم كتضمير الصناع واشتراط الخلطة أو الظن في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوي فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة فلما حدثت أصدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم فآثر هذا المعنى أو فآثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه فإنه على الضد من ذلك ألا ترى أن الناس قد وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل وهي ما هي في القلة والسهولة فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يرغبون فيها ويحرمون على استعمالها فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسر الأول أو إلى ترك الجميع فإن حدث العامل بالبدعة هوا في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله عما هو أولى يقول الشيخ نحن ننظر في حالة الناس أين قيام الأولين أين صلاتهم أين صيامهم أين ذكرهم أين جهادهم أين صدقاتهم أين أين من يستطيع من الخلفي الحق بأولئك السلام يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة أتى عمر وقد حدث نفسه أنه وفي هذه المرة سيسبق أبي بكر فجاء بنصف ما لف صدقة في سبيل الله وما هو إلا وكان فرحا بهذا التصرف منه إلا ولا يعلم أبو بكر عن هذا حتى رأيك الشيطان يقوله وأكيد واحد أخبر أبو بكر لا والله ما أكد حالا ولا كان بعضهم يتجسس على بعض لكن هي سجيتهم وإيمانهم فجاء أبو بكر بماله كله فلما ناقشه صلى الله عليه وسلم وقال فما أبقيت لأهلك ولدك قال أبقيت لهم الله ورسوله عمر أقسم ذلك اليوم إني لا أنافس أبو بكر بعد اليوم يقول أنا نفسي قدرت إني أقسم المال نصفين نصف الأولاد ونصف صدقة في سبيل الله لكن أبو بكر قال المال كله كله من يصل إلى رب دعي بكر يقول الشاطبي ما من خير إلا وقد سبقوني إنت. إنت الآن تبي تحدث وظائف للمكلف بدع وهم قصر في الأوامر والنواهي والفرائض التي ما قام بها على وجهها إذن ضاف هذا مع كسر عن ما أمر به إذن ممكن يأتي على فترة يتخلى عن الفرائض والنواهي في يا دوب طالب الناس أن يؤدوا ما استطاعوا مما أمرا إذا أمرتكم بأمر فأأتوا منه ما استطعتوا قال فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان أنت عارفين أنها بدعة وأنها سبق الكلام فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نعيم خطحت هذا الكلام لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح وكذلك سائر المخدثات فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال ما اللي أولى منها؟ الجريمة, الجريمة. فعاد هذا الفعل عليها إما بالإبطال ما صلى أو بالإخلال يصلي وهو كسلان وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها الله أكبر شوف يا أخي الكريم من البدعة التي لا تزال ونحن على مقربة من شهر رجب يحتفلون ليلة 27 بلدة الإسر والمعراج فتسأل الواحد من هؤلاء المفتدعة عرج به أسره به لين قال إلى بيت المقدس عرج به لين قال إلى السماء طيب أين الله قال ما أعرفش أو لا أدري هالحين تؤمن بحديث إسحاق والمعراج وإن عرج به إلى ربه ولا تؤمن بأن الله في السماء شوف كيف فساد العقيدة مع احتفاله ببدعة إسحاق والمراية هذه واحدة ثانيا مثل ما أشار الشيخ يمكرون ويزمرون ويصيحون ويزععون ويرقصون ويأكلون باسم الاحتفال بليلة الس السرور المغري فإذا ما جاء الفجر وإلى واحد منهم كل جيفة المنترة عزكم الله حي على الصلاة حي على الفلاح وابليس يقول له نم وراك ليل طويل هذا من بعده كل ذي لب وذي عقل يعلم أن الخير في اتباع سلف الأمم وأن الشر في تتبع أفعال المتأخري لأصحاب البدعي والأهواء إلا من استقام على منهج السلف فحي هلم به قال وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد وقد مرت معنا النصوص بهذا وأشار من حقق إلى جزء منها في الهامش وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن فهو تشديد بلا شك وإن سلمنا ما قال فقد وجد, فقد وجد كل مبتدع من العام السبيل إلى إحداث البدع وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يخدثه كائر ما كان وهو مرض من بعيد الله أكبر يعني يختم كلامه في مناقشة لهذا الشيخ فيقول إذا أخذنا بصرف النظر عن كل أجوبة للسابقة لو أخذنا كلامك مسلم لكان هذا حجة لكل مبتدع أن يحدث في الدين ما يشاء ولن تقف أن تقول له لا قف هنا لأن ما بعدها ما يصلح لا الباب اللي دخلت معه نبيره أدخل معه هكذا يقولوا. كلامك سيصبح حجة لكل مبتدع أن يحدث في دين الله ما يشاء ولا تخف المبتدعة ولا أصحاب الأوائن حتى هذه القضية ويكسد هذا ضلالا مبينة صلى الله عليه وسلم قال ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة ونقل في ذلك عمالك وغيرها أنواعا من الكلام وليس محل النزاع بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر قال ومن المعلوم أنه عليه السلام عليه السلام كان الإمام في الصلوات وأنه لم يكن يخص نفسه بتلك الدعوات إذ قد جاء من سنته لا يحل لرجل أن يأم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم فتأملوا يا أولي الألباب شوف رد الشاطبي عليه فإن حامة النصوص فيما سمع من أدعيتي في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه وليس دعانيش جماعيا وهذا الكلام يقول فيه إنه لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة وهذا تناقض والله نسألته فيك يعني أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة ومؤد الكلام هذا الكلام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن تزعم على النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وأنت تفهم هذا والأمه كلها تجهل ما ذكرته؟ الأم كلها شطبت عليها وما أحد أصاب الحق إلا أنت. هذا هو هذا قمة الكذب. قال وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود وغيره لا في ما حمله عليه هذا المتأول ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك. أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دور المأمومين ذكره في النوادر ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة ووقع له فيه كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره وكذلك في تأوير الحديث التي نقلها لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله وقد ذكرته في غير هذا الموضع والحمد لله على ذلك هذا الفصل الذي نحن نقرأه مهم جدا فيما زعمه من كتب في مسألة الآثار والتبرك فأرجو أن تنتبهوا له ولا يغرنكم أن بعض المنتسبين للعلم أصدر كتبا في وجوب المحافظة على الآثار والتبرق بها فقد ناقش هذه القضية لإمام الشاطبي في هذا الفصل مناقشة علمية رائعة قال رحمه الله ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به يعني يقول لك عندنا أمور مشتبهة إن كانت بدعة نتركها ما هي بدعة نعمل بها ولا ما نعمل نرى قال فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ندب ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور. يشير إلى حديث الحلال وبين والحرام وبين وبينهم أمور مشتبهات. بعدين في الحديث قال فمن استبر لدينه دينه فمن استقى شبهات فقد استبر لدينه دينه طيب والمحذور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بالسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا أنه خارج عن العمل بها جملة. وضيّار ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباك. فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الاقدام فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون عاقل للميتة في الاشتباه فالنهي الأخف إذا مصرف نحو الميهد الميتة في الاشتباه كمن صرف إليها النهي الأشد في التعاقف يعني الأمور مشتبهة ينبغي على الإنسان أن يتوقف حتى يتبيأ فيها أهي سنة أم بدعة أهو مأمور أم وضرب لك مثالا بذبيحتين انت الان امامك ذبيحتين واحدة منها ميتة واحدة منها مذكاة ولكنك تراها امامك لا تعلم اين المذكاة من الميتة ايش الذي يجب عليك الترك فانت تغلب هنا جانب ايش جانب الحذر جانب المنع جانب الاحتياط لانك بمجرد ان تأكل سيأكل يغلب على الظن او يعطيك احتمال طيب احتمال انك اكلت من الميتة ولم تأكل اما اذا تبين اين المذكار من الميتة انت لا تصبح ديس من امر مشتبه طيب وكذلك اختلاط الرضيعة بالاجنبية امرأة رضيعة لك مع امرأة اجنبية من اللي جزء تزوج بها <تصفيق> الاجنبية طيب قال اختلاط الرضيعة بالأجنبية النهي في الاشتباه منصرف إلى من إلى الرضيعة كمن صرف إليها في التحقق وكذلك سائر المشتبهات إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه فإذا ما أقرأ الآن يضع تحت خط من كلمة فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة كمن صرف إليه عند تعينها فهو إذا في الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة انتهى الخط فمن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة فمن هي عنها؟ وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقع ذاته إيش وجهين؟ فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدعة الإضافية ولهذا النوع أمثلة. إذا الأمر المشتبه يا أخ الكريم لا بد فيه من التبيّن وإقدام العامل عليه. يغلب عليها أنه وقع في المحذور وليس في المسموح أو المباحلة وسيأتي على هذا بأمثلة ما ضرب بالمثالين اللي قبل قليل قال ولهذا النوع أمثلة أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن الحمل الفضاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به سأل مجتهد لكن تعارض عنده الأمرين ما عرف يميز أو يرجح ولم يتبين له جمع بين الدليلين ولا إسقاط أحدهما برسخ أو ترجيح أو غيرهما فقد ثبت في الأصول أن فرض التوقف حط خط تحت هذا الكرام مجتهد عنده عمل لم يترجح له أنه مشروع فيعمل به ولم يترجح عنده أنه عمل منهي عنه فيتركه هنا وجب عليه كما يقولون في علم الأصول التوقف لا يعمل لا بهذا ولا بهذا لأنه لو كان عنده جمع بين الدليلين زال الإشكال ولا ما زال إذا جمعت بين الدليلين يزول الإشكال ولا ما يزول, يزول. إذا أسقط أحدهما بنسخ أو تخصيص أو ترجيح زال الإشكال ولا ما زال زال ولهذا تجد إن مما بقي مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته عالة العده ايش بسنة يتربطنا حولا كاملا والمعمول به ايش اربع عشر فذلك مما نسخه ايش نسخ حكمه وبقيت ايش تلاوته يزول الاشكال هنا ولا ما يزول يزول طيب قال إذا لم يثبت عنده جاء الجمل بين الدليل لم يستطع لم ولم له الجمل الدليلين ولا أسقط أحد ما بنصه أو ترجحه غيري فقد ثبت في الأصول أن فرضه يعني الذي يتوجب عليه إيش التوقف فلو عامر بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية وقد نهى الشارع عن الإقدام على المشتبهات المتشابهات كما أنه لو أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه والثاني إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة وقال بعضهم ليس ببدعة وهذه مسألة تقع في كل العصور قد تجد عالم يقول لك هذه بدعة وآخر يقول ايش ما هي بدعة المقلد اللي ما يستطيع ان يميز بين كلام أهل العلماء ولا يرجع ويسوي قال فقال بعض العلماء يكره العمل بدعة وقال بعضهم ليس بدعة ولا متبين له الارجح من العالمين باعلميته او غيرها فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الارجح فيميل الى تقليد دون الاخر فلو اس ان اقدم على تقليد احدهما من غير مرجح كان حكم حكم المجتهد اذا اقدم على العمل باحد الدليلين من غير ترجيح فالمثالان فالمثالان في المعنى واحد طبعا مثلا انسان كان هذا بدأ لكن جاء من المرجحات هذا المقلد وهذا الإنسان اللي مهن من هو الأتقاء من اللي أشتهر علمه وحرصه على السنة أنه والله العالم الفلعان يعني رحمة الله على سماعة شهر الشعاد العزباز أنت مثلا سمعت أمر أفتى فيه الشيح ومباز بأنه بدعاه وسمعت مثلا على جماعة اللي ذكروا الإخوان ولا غيره من هؤلاء ال لا تنظر إلى وضعك هنا انظر إلى مثلا الوضع إخوان في مصر مثلا وصولة الإعلام عليهم إذا نظر هذا الإنسان المقلد وسأل الناس من هو الأعلم من هو الذي أدعى تبع الصناعة من الذي كف كل الناس بيقولوا والله الشيخ بن باز ما يقارب عليه جمعك ألم ترى أن السيف ينقص قدره وإذا قيرنا السيف أبدا من العالم فسار إلى ما قال الشيخ بن باز أنه بدعك هذا يعتبر يشترجيح منه لأنه خلب على ظنه تقوى وصلاح ذلك العالم أحسن من هذا العالم طيب الثالث أنه ذبطه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موضع الشاهد وموضع كتابك يا شيخ الذي أتيت به لمن كتبه أدان الله وعياه قال ففل البخاري عن أبي جحيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضى فجعل الناس يعخذوا من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث وفيه كان إذا توضى يقتكرون على وضوءه وعن مسوى رضي الله عنه في حديث الحديث وما ترخى النبي صلى الله عليه وسلم نخامت لأنه وقعت في كثيره رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وبثوبه وغيرهما حتى أنه صلى الله عليه وسلم مس ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته إلى أشياء لهذا كثيرة فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته واتباعه لسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك بفضل وضوءه ويتدلك بنخامته ويستشفى بأثاره كلها ويرجى فيها نحو ما كان يرجى في أثاره المجبوع الأظم صلى الله عليه وسلم إلا أنه عارضنا في ذلك انتبه إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر بن الخطاب وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان بن عفان ثم علي بن عبي طالب ثم شاير الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح محروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير, والسير التي أتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها خب تحت هذا الكلام انتبه معي إذن أشياء نقل إلينا تبرك الصحابة بوضوء صلى على عليه وسلم بشعره بكذا بكذا بكذا هذه التي هذبتت بأدلة صحيحة على الرأس والعين تبرك بها الصحابة رضي الله عنهم متى في حياته صلى على عليه وسلم أهل البدعة هي بيقيسون من يظهر عليه الصلاح أو من يسمونهم الأولياء على النبي صلى الله عليه وسلم في كلك الولي فلان تمسح بوضوءه ونأخذ ملابسه ونغسلها ونأخذها ونفعل به ونشرب فضله من الماء وقد رأيت بأم عيني صغار مبتدعة لمبتدع قد هلك يتقاتلون على بقية شربه من الكأس ويلحسون أطراء في الكأس تبرق بريك ذلك الضال المذن يقول الشاطبي يا من استخدمتم هذا القياس الفاسد هل يوجد في الأمة من هو أفضل من أبي بكر بعد نبي الله أثبتوا لنا أن أحدا فعل بأبي بكر ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته مالك لاب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبو بكر يا من تدعون في الأولياء وغيرهم هل أحد من الصحابة فعل بأبي بكر في وضوءه ولا في شعره ولا في بشرته ولا في أغراضه مثل ما فعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيامه كارحي أبدا هل فعل بعمر لا عثمان لا علي لا الصحاب طيب الناس كان يقتجنبهم في إيش في الآثار ولا في الأقوال والأفعال في الأقوال والأفعال ومتابعة ابن الله صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر كذلك، اذا هذا اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ترك التفرق بتلك الأشياء التي كانت في صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيه لا أبو بكر ولا أحد من أمة على من الذي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي شعر من الشعر رسول صلى الله عليه وسلم؟ من؟ وثم إن هذا الأمر فعله الصحابة معه صلى الله عليه وسلم. في حياته صلى الله عليه وسلم قال وبقي النظر في وجه ترك ما ترك منه وهو يحتمل وجهين أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمس من البركة والخير لأنه صلى الله عليه وسلم كان نورا كله في ظاهره وباطنه فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة من التمس بخلاف غيره من الأمة فإنه هو حصره من نور الاكتدائي له والافتداء له ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال خطعت هذا الكلام لا يبلغ مبلغه على حال ولا يوازي في مرتبته ولا يقاربه فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له مرأة لجته وقاربتني وهابة نفسه لقيا رسول الله هذه من الخصائصه ما واحد يقول إن فلانا وهبة وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعدها الاقتداء به في التبرك على أحد يترك الوجوه ونحوها. ومن اقتدى به كان اقتداءه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربعة رسوه بدعة. إذا إذا حملنا على هذا الوجه نحمل على مسألة خصوصية صلى الله عليه وسلم. فله من الخصوصيات ومن الذي يوازيه صلى الله عليه وسلم أفضل من بزغت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص من هذه الخصائص فعلى العين والرأس لكن لا يمكن لأحد من أفراد الأمة ما مكانوا أول أمو بكر أن يصلوا إلى مرتبته ولا إلى آآ آآ ما هو عليه صلى الله عليه وسلم الثاني الله لا الاختصاص إذن إن حملناها على الخصوصية فقد عرفنا الجواب الاختبار اللا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذراع هذا الكلام اللي انتكلم عنه خوفا من ان يجعل ذلك صنة كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك او لان العامة لا تكتصر بذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد فربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس به وهذا التبرك هو أصل العبادة ولأجله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بوئت تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكروا أهل السير فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم إذن إن انحملنا الاختصاص فليس احد بيوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما خصه الله به وان حملناه على سد الذرائع فها هو فعل الصحابة رضي الله عنهم واهو امر الذي قد وافقه القرآن في عدة مواطن ماذا فعل بي الشجر شجره البيعه قطعها لالا العامة تتوصل وكلما بعد الناس عن عهد النبوة زاد جهلهم إذن لو تركها أمر كان يمكن الآن وصلت إلى التعبد من دون الله قام ولقد حكى الفرغاني مذيّل تاريخ الطبري عن الحلاج اللي تعلمون من أشهر الزنادق قال. أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته شفت كيف القرف شوفت كيف الظلال الحلاج يتبرقون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى الدعو فيه الإلهية فعال الله عما يقولون علوم كبيرا ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخص أمرها لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطل لا يعلمه إلا الله يعني هذا الولي ما يجري أنه ولي ولو ظهرت على أمور الصلاة ما لي أحد من الأولياء الذين هم أولياء فعلا يقول على نفسه تروني ولي وتروني أنا الصالح التخيب لا ما يمكن أبداً ما يمدح نفسه بالولاية وبالصلاح الصلاة إلا دعي وليس ولي قال فربما أدعي في الولاية لمن ليس دولي أو ادعها هو لنفسه أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعودة لا من باب الكرامة وهذا الذي يحصل أيها الإخوة من المشعوذين ممن يسمون اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي أنهم أولياء وأن يتبرق فيهم هؤلاء مشعوذون الدجاجلة كهنة كذابون الدجالون قال أو من باب السيمية أو الخواص وغير ذلك والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسعر فيعظمون من ليس بعظيم ويقتدون ببلاء قدوة فيه وهو الضلال البعيد إلى غير ذلك من المفازك ما أقرأ الآن إذا خط فترك الصحابة رضي الله عنهم العمل بما تقدم وإن كان له أصلا لما يلزم عليه من الفساد في الدين وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية نعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأمة الموذج منها ما لم يدل دليل على الاختصاص كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى وهو إطباقهم على الترك يعني أشياء ثبت أنهم فعل في حياته لكن تركوها بعد إيش بعدما ناتوا صلى الله عليه وسلم إذن لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوف مع أصر المشروعية وإما برعا على اعتقاد انتفاع لعلة الموجبة بالامتراح وقد خرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن بن شهاد قال حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونقامته فسربوه ومسحوا به جلودهم فلما رعاهم يصنعون ذلك سألهم لما تفعلون ذلك قالوا نلتمس الطهورة والبركة بذلك فقال لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدل أمانه ولا يؤذي جاره فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه فإن صح هذا الحديث فهو يشعر من الأولى ترك طيب وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وضائف التكليف وما يلزم الإنسان في خاصة نفسه ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة فدخلت تحت حكم متشابه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم